ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتها أنتم وأبائكم سميتها أنتم وأبائكم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 يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا 112. وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه 113. قضي الأمر الذي فيه تستفتيان وقال للذي ظن أنه ناجي منه ذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بالضع سنيد وقال الملك إني 117. سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر بسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون